17 استمع إلى الجمل وأكمل الفراغات التالية مستعيناً بالصور واحد، أنا بحاجة إلى دفتر الرسم اثنان، هذا الملف بإحدى عشرة ليرة ثلاثة، أفضل أقلاماً ملونة أربعة، عندي الوان مائية خمسة، بكم هذه المبرات؟ ستة، أريد قلم حبر جاف لو سمحت